أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي সিংহ ই في ربه অন্য তুমুল الله الملك অব্দি قال উহী ربي الذي يحيي ويميت قال উহী ও উম